وحسن سائر العمل الصالح الذي يرضيك عنا يا رحيم يا رحمن اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا ربنا آتنا من لدنك رحمة لنا من أمرنا رشدا يقول أبو بكر الوراق شهر رجب شهر البذر وشهر شعبان شهر السقي وشهر رمضان شهر الحصاد والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي وحسنه الألباني لما سأله أسامى ابن زيد رضي الله عنهما فقال لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم أول معنى محتاجين نتوقف عنده أنا وحضرتك وحضرتك نستحق أن نبلغ شعبا الله الجواد الكريم البر الرحيم سمى نفسه الوهاب يعطي لا لغرض يعطي لا لعوض بيهب الناس هبات ونعم دون أن يستحقوها يعطي لا لغرض من علينا بهذه المنة مش علشان احنا نستحق عشان هو الوهاب عشان هو الجواد الكريم الاكرم فأول معنى تقف عنده واحنا في اوائل شعبان والله لا نستحق هذه النعمة ان ربنا يبلغنا هذا الشهر الفضيل الذي هو بمنزلة السنة القبلية قبل رمضان تقدر تقول عليه المراجعة النهائية قبل موسم الحصاد خلاص قربنا نوصل لشهر الغنيمة فعشان ربنا يمنع لنا بهذا الشهر واسأل الله تعالى ان يبلغنا وإياكم رمضان ابقى الوقف الاولى ان تستشعر اسمه الوهاب الذي يعطي لا لغرض ولا لعوض الوقفة الثانية إنك تستشعر هذه النعمة فتؤدي لله شكرها الله سبحانه وتعالى يعطي العباد نعم كثيرة ولا يتوقفون عند فهم معانيها قال سلام بن سليم كن لنعمة الله عليك في دينك أشكر منك لنعمة الله عليك في دنياك لو ربنا دلوقتي من عليك بعروسة حلوة يلي قاعد ملهوف وعب بتقول لي الجوزة, الجوزة أو من عليك برزق وافر ما كنتش على بالك خالص جالك مبلغ كبير انت كنت عامل حسابك تتاجر يطلع لك منهم عشرة تلاف عشرين ألف جالك منهم خمسين ستين مال وافر مرة واحدة وارسلك قد كده مرة واحدة مش عارف كنت بتعمل سهم بكام كسب بشكل كبير المهم جالك رزق وافير هتبقى عمل لها ازاي دي طاير من الفرح بالله عليك لما دخل شعبان كنت طاير من الفرح ان ربنا بلغك شعبان ده الناس في غفلة الصيف ولا دارية من رجب من شعبان من رمضان والأمور بتعدي من غير وقفة كن لنعمة الله عليك في دينك أشكر منك لنعمة الله عليك في دنياك عشان كده تستوجب الحمد فواجب عملي من واجبات شعبان أن تلهج بالحمد. قال بكر ابن عبد الله المزني: ما قال عبد قط الحمد لله إلا وجبت عليه نعمة بقوله الحمد لله. فما جزاء تلك النعمة؟ قال جزاؤها الحمد لله. فجاءت نعمة أخرى فلا تنفد نعم الله ولا ينفك العبد عن حمد الله. الإمام أحمد. ابنه بص لقاه لما يحط الدلو الجرد اللي كانوا بيسقوا بيه في البير يحطه يروح ايه الحمد لله فابنه صالح قال له يا ابي اي شيء الفائدة يعني حطيت الجرد طلعت ايه المعنى اللي استحضرته قال يا بني اما سمعت الله يقول قل ارأيتم ان اصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين لو أنت لم تبلغ مواسم الخير دي أعملنا تعبانا أعملنا قاصرة لا تؤدي لله شيء مما قد أنعم به علينا فمحتاجين ليلة قدر تضعف بألف ومحتاجين يغفر ما تقدم من ذنوبنا ومحتاجين رحمات تتنزل علينا لنطيع فبالتالي محتاج قلبك يستشعر معنى الحمد والشكر لله جل وعلا أن عليك ابتداء بهذه النعمة التي قل في الناس من يشكرها كان محارب بن دثار يقول كلام في مناجاته لله يكتب بماء الذهب يقول له إيه أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد أنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد أنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد أنا الساغب الجائع العطشان الذي أرويته وأشبعته فلك الحمد أنا العار الذي كسوته فلك الحمد أنا العبد الآبق الذي هديته فلك الحمد فلك الحمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا على كل حمد يا ربي لك الحمد فهذه الوقفة الثانية وهي مناسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل الناس عنه كأنه وقت غفلة انه عادة الناس كانت في الجاهلية بيعظموا رجب قوي بسمينه رجب علشان من كلمة يرجب يعني يعظم فمعظمين رجب جدا ورمضان شهر عظيم فده شهر حرام وده شهر فضيل معلوم شأنه شعبان اللي في النص اللي ما بياخدش حق فمن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ذاك شهر يغفل الناس عنه وكأن اللظ يغفل الناس فيه فقالوا إذا أردت أن تقوم لله بحقه في شعبان فاذكر الله فذاكر الله في الغافلين كالمقاتل عن الفارين كأنك انت اللي بتستدفع غفلات الناس اللي دلوقتي في المصايف واللي دلوقتي مقيمين على المعاصف في الأجازات والشباب اللي النهاردة واقع في معاصي ربنا أعلم بأحوال عباده الشاهد يبقى الوقفة الثانية الشكر الوقفة الثالثة إنه مساء الله سلم قال يرفع فيه الأعمال امتى ما نعرفش يمكن ترفع مبارع احتمال يمكن يترفع بكرة ربما يمكن في آخر يوم في شعبان الله أعلم ليه الحكمة في خفاء اليوم علشان تبقى مقيم على الطاعة قلبك وجل خايف يترفع عمل سنة وحلك عمل إزاي أنا عايز أقف هنا قوي وابتدي أخذ وقفة تالتة تذكر أعمال سنة تعالى نجيب شريط الذكريات ذكريات من شعبان لشعبان فاكر الزنب فاكره فاكر الذنوب السنة دي تقيلة مرة خايف طلق الله بها هتترفع دلوقتي لو ترفعت جنب برضه الأعمال الخير اللي عملتها برضو ليك أعمال ولا ملكش رصيد يطردوا لما هيترفعوا هيتقبلوا ولا يتردوا فاكر السنة دي كلها بالنعم اللي ربنا تفضل عليك بيها فاكر الابتلاءات اللي ربنا امتحنك بيها علشان يتعرف انت صادق ولا كذاب عملت فيها ايه فاكر وقفت مع نفسك وقفات السنة دي ورجعت حساباتك وغيرت أمور كتيرة في حياتك ولا أنت محلك سر وقفة من وقفات مكة ربنا يقول ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين الألف والسين والته الجماعة بتقول لغة بيقولوا ايه؟ تفيد الطلب كأن في ناس بتطلب التقدم وفي ناس بتطلب التأخر معنى الآية ان ربنا يعلم الاولين والاخرين والسياق باللفظ ده يديني المعنى ده ان في ناس تريد ان تتقدم الى رب العالمين في ناس بتجل ربنا في ناس بتسابق لله في ناس بتتنافس لله وفي ناس عاجبها الاعود رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله فرحان انه بيجي في الآخر بعيد يا طرى انت منهم من المستقدمين ولا من المستأخرين وقفة راجع فيها كل اللي عملته حيترفع ده كله طب انا عملت زنوبتي ايه لانا لأ خايف لو ترفعت دلوقتي يبقى الوضع عندي ايه يوم القيامة يوم الحساب الحق دلوقتي وجد توبتك يمكن يترفع العمل وانت على الحال ده يغفر ذنبك وتؤجر وتكون عند الله بالمنزلة إيه اللي حيترفع لك دي وقفة لازم نقف فيها لمحاسبة أنفسنا حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا طيب أنا عملت أعمال مش عارف طيب أنا الحمد لله يعني كنت بحاول أتقرب لربنا بس يا طرى العمل ده قبل ولا لم يقبل لا يقبل حتى تخاف ألا يقبل شفت المعنى ده ما يقبلش ليه ربنا قال كده والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة قلبه حيط أبطع قلبه خايف قلبه متكسر وجل خاضع ذليل لرب العالمين ألا يقبل عمله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل لي؟ لأنه عارف إني النهاية عنده عارف إني الأول هو الله والآخر هو الله إن إلى ربك الرجاء وقلوبهم وجله أنهم إلى ربهم راجعون كان الضحاك بن مزاحم إذا أمسى بكى فيقال له بتبكي ليه؟ أول ما يدخل الليل يبكي فقيل له لم تبكي؟ قال لا أدري ما صعد اليوم من عملي اترفع كان كم بيعمل كده؟ كل يوم احنا بنقول خلال الشهر ده خلي قلبك خايف وجل ألا يقبل عملك هو ده الواجب العملي على الوقف دي الخوف والوجل من عدم القبول عشان كده خليها تحت لسانك كتير في صلواتك في دعائك في مناجاتك رب تقبل مني إنك أنت السميع العليم وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم أسأل الله القبول أسأل الله القبول خلينا في كل جلساتنا في كل اجتماعاتنا كل ما نتكلم أسأل الله القبول أسأل الله القبول حتى يقبل العمل ويرفع إلى رب العالمين كان إبراهيم الناخعي شوفوا بيوت الصالحين يعملوا إيه؟ يبكي هو وامرأته ويقول الكلام ده كل اتنين وخميس يقول اليوم تعرض أعمالنا على الله اليوم تعرض أعمالنا على الله عز وجل فأخاف ألا تقبل الصحابة كان الواحد منهم يخشى على نفسه النفاق كان ابن أبي مليكة يقول أدركت ثلاثين من الصحابة كلهم يخاف على نفسه النفاق كلهم شايفين نفسهم مقصرين كلهم شايفين نفسهم لا لا لا إذا عرضت قولي على عملي تبين لي أني كذاب إبراهيم التيمي كان يقول كده ما عرضت عملي على قولي إلا خشيت أن أكون مكذبة أعملنا فين وأقوالنا فين اللي بنتعلمه أثر علينا إيه قلبي واصل لي ايه هو ده عايز تعرف ماذا سيرفع لك عايز تعرف امتك عنده ايه كان ميمون ابن سياه يقول من صره ان يعلم منزلته غدا فلينظر ما عمله في الدنيا فعليه سينزل غالب حالك ايه غالب حالك الدنيا مقطع البت وشاغل قلبك بالفلوس وشاغل قلبك بالوظيفة وشاغل قلبك بالدراسة وشاغل قلبك بيه وبيه وبيه وبي ولا تنفك عنها بتصلي بتفكر في الحاجات دي بتعمل أي طاع من الطاعات برضو عقلك مشغول بيها يبقى حالك عامل ازاي الدنيا التي لا تساوي عند الله شيء عندك هي كل شيء اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا طب ده ينفع يترفع يترفع ايه عمل مشوب عمل تعبان عمل مليان شوائب ده يرفع ماذا سيرفع لك يا عبد الله في هذا الشهر خلونا نفهم الحكمة ومنها ناخد الواجبات العملية برضو على موضوع رفع الأعمال هو ليه الأعمال بتترفع؟ ليه الأعمال بتطرفع لرب العالمين عندك رفع يومي يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار امتى وامتى عصر وفجر ادي عرض يومي وعندك عرض أسبوعي عندك الاثنين والخميس وعندك عرض سنوي كل شعبان ايه الفيضة قالوا خلوكم معايا بقى في الحكم دي حكم رفع الأعمال عشان نفهم هنعمل ايه اول شيء قالوا ترفع الاعمال الى رب العالمين لتشفع لصاحبها ربنا بيرفع الاعمال علشان يكون فيهم عمل يشفع لك فيغفر لك ذنوب السنة يشفع لصاحبها طب انهي عمل بقى ان شاء الله اللي هيشفع لك في شعبان ايه الاعمال المشفعة خد عندك واحد أول شيء دوام الذكر لسيما التسبيح والتهليل والتحميد البقية الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر اسمع الحديث قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه ابن ماجه صحى الألباني إن مما تذكرون من جلال الله بصوا وانت بتذكر معظم ربك خدها لطيفة وانت بتركع بتقول ايه سبحان ربي العظيم قل له يا رب يا رب بلسان قلبك يعني مش بلسانك قل له يا رب أدخل هذا الاسم في قلبي خلي اسمك العظيم في قلبي وانت بتقول سبحان ربي العظيم يا رب العظيم في قلبي عشان تبقى معظم ربك إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد قلت كده سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله يحصل إبه ينعطفن حول العرش تطلع تطوف حول العرش لهن دوي كدوي النحل ليه هزن كده بتعمل إيه تذكر بصاحبها أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به يعني يشفع له وخبالك أنت المنظر بالزبط كده فكرني على طول بالكعبة الطواف ده وانت بتسمع الازيز ده والناس كلها شغالة في الذكر وشغالة في الدعاء والبكاء والتضرع وحوالين يا رب يا رب يا رب أهو أنت بقى لما تقول سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله تطلع وتذكر بك تقول دي دي مين دي؟ تسبيحه فلان تحميدة فلان فتعد تشفع لك عند رب العالمين فوق فوق العرش يبقى محتاجين هدي في شعبان عشان تشفع لنا اتنين قال صلى الله عليه وسلم إن سورة من كتاب الله ما هي إلا ثلاثون آية شفعت لرجل فأخرجته من النار وأدخلته الجنة سورة تبارك سورة تبارك سورة الملك سورة اسمها الشافعة ايه المطلوب؟ تقرأها كل ليلة يحصل ايه؟ تشفع لك وتنجيك من عذاب القبر عايزين هذه عملي كل ليلة من الليالي تقرأها بنية يا رب وعملي بيرفع اهو في شافع يشفع لي تمام؟ ثلاثة قراءة آية الكرسي قراءة آية الكرسي فيها فضاء الكثيرة جدا والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا أن نقرأها دبر كل صلاة وأن نقرأها صباحا مساء وأن نقرأها عند النوم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة صحاع الألباني قال في آية الكرسي والذي نفسي بيده إن لهذه الآية لسانا وشفتين النبي بيقول والله العظيم والله العظيم آية الكرسي لها لسان وشفتين تصدق؟ صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لها لسان وشفتين بتجسد بشيء فوق لا ندري عند رب العالمين لسان وشفتين زي الحجر وانا مش قادر كل شوية تيجي الحجر الاسود كذلك له لسان وشفتين يشهد لكل من استلمه بحق الحمد لله قبلت الحجر لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش معنى كده ايه الكرسي اللي انت بتنطقها دي تترفع فوق وهي تبجل الله سبحانه وتعالى ايه الكرسي بتاعتك اللي انت قاردها اللي انت لسه ذكرها دلوقتي بتترفع فوق تقعد هي تحمد الله بالنياب عن حضرتك إيه رأيك تقدس الملك سبحانه وتعالى عند ساق العرش طيب خدنا هو ثلاث حاجات تشفع لنا قالوا الحكمة التانية من حكم رفع الأعمال أول حاجة إنها تشفع لك تاني حاجة أن يتباهى الله عز وجل بعملك في الملأ الأعلى يا yeah. ربنا يتبهب بعملي ده أنا عملي تعبان والله oh. مش ربنا بيثني عليك أنا وإنت الغلبانين دول اللي ما نستحق والله يثني عليك في الملأ الأعلى لما بتعملي بقى تعال ناخد الواجبات العملية عشان يترفع العمل مش هم دول بنو آدم اللي الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك آه العبيد دول برضو بيسبحوا ويقدسوا فيباهي الله عز وجل بعبيده الصالحين في الملأ العالم امتى خد ثلاث حاجات واحد عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه النسائي وصعو الاباني من صلى عليا صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات عشر مرات ربنا بيسني عليك في الملأ الأعلى حسسه لما يقول محمد ولا والحسين ولا حسين ولا علي ولا كذا فلان وربنا رب هذا شأنه رب الجلال والإكرام سبحانه الله العظيم الجليل القدوس الله يثني عليك أنت باسمك في الملأ الأعلى تبقى عاملة إزاي دي السنة هم مش بس كده مش عشر مرات سنة. مش بس ويحط عنه بها عشر سيئات ويرفع أي ويرفعه مع رفع العمل وانت بتترفع انت كمان ويرفع بها عشر درجات صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا أمر الأمر الثاني عشان يباهي الله عز وجل بك اشتغل بقى في قيام الليل ولاحظ ان احنا محتاجين نقيم كده كده اللي بقى مخلع ومش مظبط بقاله قد كده خلاص انت دخل على ثمرة من قام رمضان ايمانه واحتصابا غفر له تقدم تقدم انزم اشتغل بقى في القيام هاخد فيها نيتينه نية الاستعداد لرمضان تمام والنية دي اسمع الحديث ده روى الامام احمد وابن حبان واللفظ له وصعه الالبان عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرجل من امتي يقوم من الليل بص بص يعالج نفسه إلى الطهور يعني بتآين من تعبان وبتاع معدين تقول بسم الله بسم الله الحمد لله, الحمد لله. وتبتدي تحمد ربنا سبحانه وتعالى الذي أقامك والذي أحياك بعدما أماتك وإليه النشور الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور وتبتدي يلا بسم الله لا حول ولا قوة إلي بالله لا حول ولا قوة إلي بالله تأوّم نفسك يعالج مشتد الموضوع مسهل عليه معدين يوم يتوضّى يعالج نفسه إلى الطهول لغاية ما تقوم كده ليه تتهيأ ليه وعليه عقد والشطم أذهى قدامه عليك نوم طويل فارقد يا عم نام يا عم معلش بس الصيف اصلا قصير ده انت لسه نايم الوقت ساعتين مش هتعرف تعمل حاجة النهاردة خالص لا كده ما تنفعش هتقوم دلوقتي تصلي في الليل في الليل ده يا عم خلي بص بص النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقضي في الضحى ويصلي الضحى كل سنه وتطيب وانت عندك شغل كده معلش معلش وبعدين النهارده ما فيهاش مشاكل ما فيهاش مشاكل خليها بكرة عشان تبقى انت مظبط نفسك كويس عليك نوم طويل فرق خلاص عليه عقد فإذا وضأ يديه، بصر الحديث، انحلت عقده، وإذا وضأ وجهه، انحلت عقده، وإذا مسح رأسه، انحلت عقده، وإذا وضأ رجليه، انحلت عقده، فيقول الله عز وجل للذين وراء الحجاب، فوق حملة العرش والذين. خلف حجاب الله حجابه النور سبحانه الذين وراء الحجاب انظروا إلى عبد هذا يعالج نفسه يسألني ما سألني عبدي هذا فهو له بيقول بص بص هؤلاء العبد ده بيعمل ايه؟ قاعد بيعالج قاعد بيصارع هواه الشيطان علشان يقوم يتملقني يقوم يقف بين ايديا يصلي ولو ركعتين خفاف في جوف الليل المظلم اقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل المظلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد يقول انظروا الى عبد هذا يعالج نفسه يسألني ما سألني عبد هذا فهو له اللي انت عايزه وفي السلس الأخير من الليل يبقى جبت بدل سبب واحد من أسباب الإجابة أكتر من سبب أهو ربنا قال فله ما يسأل ويتنزل ربك يقول هل من سائل عايزك تطلع شاطر وتقول له إيه بقى لما يقول لك هل من سائل هتطلب به، خليك شاطر وفالح وعارف سله العتق من النار ومرافقة النبي في الفردوس الأعلى عايز تعلق أكتر قل له أسألك أنت إيه ما أسألتك أنت رضاك حبك حنان ربك رحمة ربك تعبده بصفاته الجميلة عايز إيه منه عفوك عايز إيه منه تتوب عليا أريدك أنت ليس لي سؤال غيرك كأن ما تسأل أنت يا رب اللهم بلغنا رضاك ومتعنا بلذة القرب منك طيب هذه تاني حاجة عشان يباهي الله بك تالت حاجة احضر لك مجلس علم في خلال الفترة دي حافظ بقى على دروس شعبان علشان خاطر أهل مجالس الذكر مجالس العلم يباهي الله عز وجل بهم في الملأة الأعلى حديث مشهور بس محتاجين نقف برضه ونذكر به للمعاني الجميلة اللي فيه الحديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلاء يبتغون مجالس الذكر يعني وانت جاي كده هم الملائكة عادة بتدور فين درس العلم فين الدرس اللي حيزكر بالله وتتفقد المساجد فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قاعدو يمكن الله أعلم كل اللي احنا مش شايفينه دلوقتي يكون عندنا أضعاف مضعفة من الملائكة جنبك يمكن جنبك ملك دلوقتي سلم عليه لما تخرش الملك يبقى صاحبك والله الحديث بكده إن لله أوتادا أوتاد في المساجد تفتقدهم الملائكة يعني فيه ليك ملك صاحب صاحبك بس انت مش اغلب بلك منه بيصلي جنبك وهو بيبقى عرفك وانت بتيجي المسجد ده فلما ما يلقكش يتفقدك ولو تعبان يروح يعودك ايه رأيك في الملك ده جامد دور عليه بقى قال فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا ويعودوا في حلق قعدوا جنب بعض وقعدين في حلقات وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم عشان يبقوا حيطين الناس بالرحمة حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء ويطلعوا يطلعوا يطلعوا يبقى. أنت من هنا من مجلس الذكر لغاية السماء ملايكا حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء فإذا تفرقوا أي الذاكرون الناس اللي كانت قاعدة بتذكر ربنا وبتسمع كلام الخير فإذا تفرقوا عرجوا أي الملائكة وصعدوا إلى السماء فقال صلى الله عليه وسلم فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم فسؤال الله سبحانه وتعالى ليس على سبيل الاستعلام وإنما على سبيل التحقق وهو سؤال متح ومباه. انتوا لقيتوا الناس عملين ايه فيقول من اين جئتم فيقولون من عند عبادك من الارض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك فيقول ما يسألونني فيقولون يسألونك الجنة فيقول وهل رأوا جنتي فيقولون لا يا رب قال كيف ولو رأوا جنتي قالوا ويستجيرونك قال ومما يستجيرونني؟ قال من نارك يا رب قال وهرأوا ناري؟ قالوا لا يا رب قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك قال قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا هم القوم لا يشقى بهم جليسهم هو ده فحتى حتى يباهي الله عز وجل بك في شهر شعبان حال رفع الأعمال تلمس مجلس الذكر أربعة عشان يباهي الله عز وجل بك انتظر الصلاة بعد الصلاة روى ابن ماجا وصححه الألباني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس وقد حسر عن ركبتي واخدين بالكم القصة النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب فناس مشيت والنبي قام صلى الله عليه وسلم وناس لسه قاعده في المسجد بصوا له النبي جاي لهم جري لدرجة انه يعني النبي صلى الله عليه وسلم شمر عن ازاره صلى الله عليه وسلم حتى وصل الى ركبتيه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبس حتى أنصاف الساق فشمر حتى ذلك وجاء مسرعا قد حصره النفس بينهج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أبشروا أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى اللي مشوا خلاص التانيين بقى اللي هم عادين النبي جال لهم جار يقول لهم أبشيروا. ربنا فتح لكم باب في السماء وبيباهي بيكم بيقول بص هؤلاء العباد صلوا صلا ولسه من السنين الثانية. فعشان يباهي الله بك لازم من دلوقتي ما بين صلاتين انت غلبان من المغرب العيشة ما عندناش غيرهم بعد كده هتبقى طويلة فصلي المغرب وقعد لغاية العشاء. ادي حال والله انت راجل جدع وعايز تاخد ثواب عظيم جدا جدا وتعتق بسببه ان شاء الله من النار تجلس جلسة العصر تجلس من العصر الى المغرب تعتكف في المسجد اذا كان وقتك يسمح لك بكذا لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه من جلس بعد صلاة العصر يذكر الله عز وجل كانت كعتق اربع رقاب من ولد اسماعيل فالشاهد انا دايما اقول ايه اعتق تعتق اعمل حاجة تبقى سبب لعتق رقاب بيها تعتق كنا بنقول لهم في مكة كده النبي صلى الله عليه وسلم قال منطاف بالبيت اسبوعا ثم صلى ركعتين كان كعتق رخبة قلت له طوف كل طوفة وقل له قربت خلص الشوط وانت بتقول بسم الله الله اكبر قلبك يقول قربت خد الشوط التاني وقل له قربت لسه التالت الرابع لغاية السابع يا رب الرابط وقوم صلي ركعتين اعرف كده ان انت كتب لك ثواب عتق رقبة قول له بقى اعتق رقبتي انا من النار فاهمين المعنى حسوا المعنى وانت بتقدي قدي وقلبك حاضر فهذا سبب من الاسباب احنا واخدين كذا حاجة خدنا ثلاث حاجات في الحكمة الاولى وخدنا اربع حاجات في الحكمة التانية طب الحكمة الثالثة ليه الأعمال بتترفع؟ قالوا لإعلام حملة العرش ومن حوله من الملأ الأعلى بهذه الأعمال ليدعون الله لك عشان لما تترفع يدعو لك هذا مصداق قول الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله لا لا دي تتسمعوا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَتَ وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا واتبعوا سبيلك بيستغفروا لكم بيقولوا يا رب انت ارحم الراحمين وسعت كل شيء رحمة وعلمة احنا الغلابة التائبين لك يا رب فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمت شفتوا معنى جميل أوزاي لما بقى يا لو انت عملك فعلا لما يرفع عيوباه بي. بص تبقى عامل ازاي فوق حملة العرش اللي ربنا اصطفاهم بهذا المنزلة العظمى معنى جميل قوي مش قادر أسيبه وإحنا بدون حملة العرش ابن القيم بيقول إيه نقلع عن شيخ الإسلام الكلام ده في اللواب للصيب وهو بيذكر فائدة القوة التي يجدها الذاكر لله بيقول لما خلق الله عز وجل العرش وخلق الله عز وجل حملة له فقالوا لله يا رب كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك قال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فقالوها فحملوه فإذا استصعبت عليك مسألة قل لا حول ولا قوة إلا بالله مم حملت العرش اللي بهذه المنزلة العظيمة الشريفة بيستغفروا لك وبيدعوا ليك وبيقولوا يا رب قهم السيئات اللي احنا عاديم بنشتكي منها في الأرض وبنقول يا رب أعمل إيه الذنوب اللي مش عارف انفك منها الزنب اللي انا مدمنه يا رب الحاجات اللي انا نفسي اتوب منها يا رب مش عارف يقولوا واقهم السيئات ولو حصل كده ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته فهذه الحكمة الحكمة في ان يرفع هذا العمل يرفع العمل فتستغفر لك حملة العرش يبقى المطلوب عملي إيه؟ انظر فيما سيرفع لك خليك بقى ارفع حاجة يباها بها وتوافق المعنى إيه؟ الدعاء وطلب المغفرة بالاستغفار هم حيستغفروا لك انت استغفر انت كمان في الارض هم حيدعو لك انت كمان ادعو في الارض اربعة من الحكم قالوا ترفع الاقوال والاعمال ليه لتسجل في الدواوين العالية للمقربين مش ربنا قال كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدرك ما عليون كتاب مرقوم مسجل فلما يجي يترفع كتابك يا رب يا رب يا رب اجعل كتابنا في عليين لما يترفع كتابك ويكون مرقوما فعليين لأنك كنت بتعمل إيه بقى كنت بتتقرب له واجب عملي عليها إيه دي إزاي تقرب له عشان يترفع العمل وتبقى كتابك كتب فعليين كلا لا تطعه وسجد و... واقترب قرب له بسجدة قرب له بسجدة اسجد له سجدة شكر. كان إذا جاءه ما يصر به سجد وأحلى حاجة تصر بيها إنه يختصك برحمه ونعمه، وإحنا دلوقتي ههو بلغنا نعمة شعبان وقلوبنا مشتاء أنه يا رب بس أطل في عمرنا حتى نبلغ رمضان فالنعمة دي محتاجة شكر فمنها اسجد شاكرا لله سبحانه وتعالى هتطلع أجدع أم بقى صليهم ركعتين اللي احنا متفقين عليهم بتاع القيام دول وانت سجد فطفض وناجي وكلم وقول وتودد له تمام عشان يرفع العمل وتكتب فيه علين ولا يكون الأمر الأخرى كلا إن كتاب الفجار بص كلمة فجر عارف لما تيجي تقول كلمة انفجر النهر عمل ازاي انفجر يعني كان مكتوم كده ومرة واحدة بقى حاجة جمد كبير اوي لها قوة كبيرة اوي اي مدت فجرة دي بتحسسك بالمعنى ده بقى فاجر لانه تعدى الحدود اوي لانه ربنا كان حيل بينه وبين الزنوب اوي وهو كسر ده كله علشان خاطر الزنب ده والمخلفة دي والمعصية دي فصار فاجر كلا إن كتاب الفجار لفي سجين يطلع العمل أنت تتسجن في الأرض في شهواتك مش عارف تقوم خالص بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته السجن ده وكتابك فوق برضو مسجون لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين هذه الحكمة الرابعة قالوا الحكمة الخامسة ربنا قال إيه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه قالوا عشان يحصل غربلة للأعمال العمل كل شوية بيترفع رفع سنوي علشان يميز طيب من خبيث فيترى حيبقى الصاعد الكلم الطيب والعمل الصالح ولا شيء آخر طيب تعالوا نجاوب على سؤال محاضرتنا كيف سيرفع عملك؟ اتفقنا على كام حاجة عملية اتكلمنا على أكتر من معنى في معاني الحكمة وخدنا عليها واجبات عملية أنا بقى عايز أخد واجبات قلبية يترفع العمل ونجوه إزاي النبي صلى الله عليه وسلم اختار من الأعمال الصالحة كلها لحظوا المعنى الصيام قال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم ايش معنى؟ اول ملاحظة يبقى العمل هيترفع في النهار مش في الليل صح انا بيقولوا واحد أن يرفع عملي وانا صائم هو مش هيبقى صائم بالليل يبقى العمل هيترفع بالنهار معنى كده ان انت تهتم بنهار شعبان قوي طب والليل ما هو الليل من اصلح ليله له الله له نهارة مش يعني خلاص يبقى انت هتشتغل في النهار وتنام في الليل لا بالعكس وجاي معنا في النهار الصيف اللي هو اطول والليل اللي هو أقصر عشان يبقى عملك في الليل تصلي لك ركعتين وطول ذكرك وتقول أذكار نومك زي ما تكلمنا وتتهيأ للنهار لأنه ده وقت رفع العمل ده أول حاجة المعنى الثاني لما نتضبر الصيام إيش معنى اختر الصيام قالوا لأنه العبادة الوحيدة اللي تستحوذ الوقت كله من الفجر لغاية المغرب انت صايم يبقى انت بتعمل ايه متعبد لله سبحانه وتعالى دلوقتي انت صايم كل ثانية انت بتعديها وانت صايم مأجور عليها لانك مقيم على طاعة عشان كده مزية الصيام ان الصيام في شعبان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون كان يصوم شعبان كله يعني اغلبه كان يصوم شعبان الا قليلة فعايزك بقى ايه اسبوع صيام مثلا تصوم لك من السبت لغاية الجمعة ومثلا تفطر الجمعة صوم يوم وفطر يوم صوم يومين وفطر يوم يبقى عشرين يوم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلة كلمة قليل معناه أنه ما يوصلش للنص معنى كده النبي صلى الله عليه وسلم بيصوم 16 يوم 17 لا لا 20 25 كثير جدا فيبقى غالب حالك الصيام في شعبان طيب خلونا نجيب الأحوال كلها واحد مريض أو عنده قاطع ما ما يقدرش يصوم سفيان الثوري كان يقول لا أصوم يمنعني القرآن ما عرفش يصوم لو صمت أبقى ما بعملش مش حاجة في اليوم أنام ولا أذكر ولا أشتغل ولا أتعلم حاله كده عشان كده أنا عايز أفكر معاك طب صيام إيه تاني علشان خاطر يرفع عملي وأنا أنا عايز يبقى إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال يرفع عملي وأنا صائم أنا بقى يرفع عملي وأنا إيه لو ما كانش صيام أحب أن يرفع عملي وأنا تائب فجد التوبتك كل يوم وفي كل نهار يترفع عملي وقلبي تائب منكسر حاسس بمدى جرمي والله يا رب أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي والله يا رب حاسس أدئيه بتفريطي وتقصيري في جنبك والله يا رب تعبت من الذنوب والمعاصي والمخلفة بس ضعيف بس ذليل بس محتاج لك فيا رب باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب طهرني ونقني من الذنوب والخطايا والآثام كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا رب اغسلني يا رب من خطاياي بالماء والثلج والبرد تبلوا، استغفر جدد توبتك حتى يرفع عملك وأنت تائب قال الحسن إن الرجل يذنب الذنب فلا ينسى وما يزال متخوفا منه حتى يدخله هذا الذنب الجنة خوفك وجلك من الذنب ده تجديدك للتوبة عليه يمكن يكون ده سبب دخولك الجنة وقال أحمد بن عاصم هذه غنيمة باردة أصلح ما بقي من عمرك يغفر لك ما مضى من ذنبك فعليك بتجديد التوبة يبقى واحد كيف سيرفع عملي وأنا تائب اتنين يرفع عملي وأنا ذاكر قلنا كذا حاجة في المعاني الذكر قلنا التسبيح والتهليل والتحميد وجلوس في مجالس الذكر ووو. معنى رائع ابن القيم بيذكره في طريق الهجرتين بيقول إن من علامات القبول إن العبد أول ما يفتح عينيه بعد النوم أن يوفق لسانه للذكر فمعنى هذا أن قلبه بات يقضانا ليس غافل إنما نمت عليه آخر حاجة بتنام عليها آخر حاجة نايم عليها وانت عب بتفكر في أموم الدنيا واللي حصل طول النهار والليل والمعاصي والذنوب اللي شاف له واحدة وقعد بيحلم بيها وال... بلوسوا لا, لا لا لا آخر حاجة تنام عليها ذكره ف يبقى آخر حالك قبل أن ترفع روحك ثم ترد بالذكر فابن القيم بيقول لو لقيته في الموضع ده بيذكر اعرف أن الراجل ده قلبه ليس بغافل عن الله يبقى إيه اللي هيحصل؟ اعمل كل عمل بذكر بيقول ابن القيم برضو إن الذكر يرفع العمل فالجهاد بذكر أفضل من غيره الصيام بذكر أفضل من غيره فالقيام مع كثرة التسبح والتهليل أفضل من غيره ومع كثرة الدعاء والتضرع أفضل من غيره وانت قاعد لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. استغفر, الله استغفر الله وانت قاعد بتسمع الدرس واقف لسانك ليه؟ لغاية ما يوفق العبد إنه لسانه يلهج وفكره ممكن يكون مركز حاجة تانية يبقى أنت قاعد بتقرأ كتاب المفروض تبقى مركز قوي ولسانك شغال سبحان الله الحمد لله وليه. مشايخنا الكبار كلهم تلاقيهم كده الشيخ ابن كان لا يرفع لقمة إلا بتسبيحه ولا ينزلها إلا بتحميدة كل من راه يعرف عنه ذلك ليه؟ سبحان الله الحمد لله, سبحان الله الحمد لله. عشان كده بقى الشيخ ابن باس هو ده الذاكرين الله كثيرا والذاكرات عايزك أسهل حاجة أسهل عبادة في الدنيا مش أكتر من أن أنت بتحرك لسانك أنا مع عبدي ما تحركت بشفته يبقى معك سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله استغفر الله صلى الله, صلى الله عليه وسلم لسانك على طول ليالهج بذكر الله أحب أن يرفع عملي وأنا ذاكر ثلاثة أحب أن يرفع عملي وأنا شاكر شاكر للنعمه عارف شعورش إحساس بالنعمة ده يعمل معك حاجتين حياء وحب أنا أنا تديني النعمة دي يا رب والله أنا ينهر بيد وفي الآخر خالص أنا بفكر في غيرك وفي الآخر خالص أنا مشغول بغيرك وفي الآخر خالص أنا بزنب وفي الآخر خالص أنا بعصي وفي الآخر خالص أنا غافل عنك فتستحي يا رب ارحم من لا راحم له سواك عبدك الفقير ببابك فلا تطرده عن جنابك فتستحي منه وفي شعور تاني بقى لما يصطفيك بنعمة والنعمة دي كان نفسك فيها قوي فبتحب انه يكون لك كده فالمعنى ده لما الواحد يحس بمعنى جميل ويبقى حابب قوي النعمة اللي ربنا اكرموا بيها دي يرى في النعمة ربه فيزداد حبا له انا كنت بقول لما تشوف زوجتك اللي ربنا من عليك بيها واذا نظر اليها صراته ويستمتع بجمالها لا ترى جمالها جمالها ده ممكن ربنا سبحانه وتعالى يحول بينك وبين الاحساس ده يصرف قلبك تشوفها زي الأرض ولكن في حاجه <تصفيق> وممكن بعد كده هي عادية مش مشكله بس انت شايفها قمر ايه ده ايه ليه ده النعمة دي القلب كده ساعتها ما تنشغلش باللي قدامك ما تنشغلش بهذا الجمال انما انشغل باللي انعم بها ليك فتزداد حبا له لما تستشعر النعمة مش صورة النعمة دي صورة النعمة إنما من وراها رب أنعم بها عليك وأكرمك بها لأنه الأكرم فتزداد حبا له المفروض بقى أنت كده هي متزوقا لك وعملا لك ومش عارف اي و فأنت بتحبها هي ما تطلعش خيبان هي في الأول وفي في الآخر بشر وفي الأول وفي الآخر الأصل فيه النقصان والعيب إنما أضبط بقى الحتة دي حب هو أكثر، فاهمها؟ نفس الحاجات بقى كل ما يزدي عليك بنعمة كده يبقى أها حاجتين حياء وشكر وحياء وحب ماشي؟ فعشان كده أحب أن يرفع عملي وأنا شاكر غير جاحد محب متودد لله دي تبقى رقم كام؟ أول حاجة تائب ذاكر شاكر متحبب إلى الله تعرف تتحبب له؟ قل له أنا ما نفعش ما هو ده ما يتحبش ده يتحب في إيه؟ يتحب في قلبه الغافل ولا يتحب في عمله القاصر يتحب في إيه؟ قل له قبلني على ما بيه هو أنا صح غير صالح بس بكرمك وبرك فتودد له وانت ماشي وانت ساجد وانت بينك وبينه في خلوة وانت دخل تنام والدنيا ليل والدنيا ظلام تودد له قل له حبني اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ودود يا من تتودد إلى عبادك الصالحين من علي بودك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود يا لو ترفع عملك وهو بحبك يا أصلك لو حبيته يبقى هو حبك يحبهم ويحبونه هو بيحب قبلك يا رب احبنا يا رب يا رب احبنا يا رب يا رب قلوبنا مشتاقه يا رب يا رب قلوبنا مشتاقه للقرب منك يا رب قلوبنا مشتاقه لجرعه من حنانك يا رب يا رب قلوبنا محتاجه لذت القرب محتاجه رضاك يا رب حبنا يا رب أحب أن يرفع عملي وأنا متودد له أحب أن يرفع عملي وأنا على صفتي صفتي إيه؟ عبد ذليل خاضع منكسر نفسي يترفع عملي وأنا ساجد في أي صلة بصليها في النهار نفسي ترفع عملي وأنا رفع إدي لي وبأناجي وأنا منكسر حاسس هو مين وأنا مين ابن الخيم بيقول معنى مهم قوي بيقول مين هو العبد الفقير ده يقول الفقر ما معنى ألا تجد لنفسك شيئا كلامه بالضبط حقيقة الفقر ألا تكون لنفسك أنت شغال لمين قل لي أنت شغال لمين حتصلي الصلاة دي لمين لله لله ولا عشان يديك كذا أو كذا من اللي أنت طمعا فيه أنت بتتصدق الصدقة ليه عشان انت بتحبه ولا علشان يكفيك شر حاجة ولا عشان انت لك بل وسودة خايف تتعاقب عليها انت بتعمل اي عمل صالح الشغلانة دي الدعوة دي اي عمل شغال علشان يقال عشان الناس ولا شغال لي العبد الفقير ألا تكون لنفسك مش بتاع نفسك خالص ولا يكون لها منك شيء وما فيش حاجة اسمع حظ نفسه لو واحد أغضبك تحلم عشان انت عبد تعرف ان لك رب حليم تقول يا رب احلم عليه عشان تمن علي بحلمك واحد اسألك فتعفو عنه اصل اللهم انك عفو انت حب العفو فاعفو عني هو المعنى كذا. كن ذليلاً منكسراً ليرفع عملك وأنت منكسر بين يديه. يرفع عملي وأنا تائب. يرفع عملي وأنا ذاكر. يرفع عملي وأنا شاكر. يرفع عملي وأنا متحبب. يرفع عملي وأنا منكسر بين يديه. يا رب، يا رب بارك لنا في شعبان. يا رب. ترفع أعمالنا إليك مقبولة غير مردودة، يا رب ترفع أعمالنا ونحن على ما تحب منا وترضاه، يا رب من علينا في هذه الأيام المباركات بحسن العمل الصالح الذي يدنين منك يا رب، فنكون عندك من المقربين. فالروح والريحان وجنة النعيم يا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا, يا ربنا أحبنا يا ربنا, يا ربنا يا ربنا يا ربنا اروي عطش قلوبنا بحنانك يا ربنا يا ربنا يا ربنا اجعل لنا منك ودى يا رب عدمت قلوبا تتعلق بسواك عدمنا خواطر تسر بغيرك يا رب لا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك ولا تعلقا إلا بك يا رب يا رب يا رب اجعلنا من عبادك الصالحين اجعلنا من عبادك المحبوبين يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح يا رب قلوبنا وأصلح لنا أعمالنا وأصلح لنا أمورنا ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين عبيدك بفناء مساكينك ببابك محبوك مرجوك مؤملوك ببابك فلا تطردهم يا رب عن جنابك فلا تطردهم يا رب عن جنابك يا رب رفعنا أيدينا إليك وهي ملوثة الخطايا والذنوب والمعاصي وليس لنا رب سواك يغفر وليس لنا رب سواك يعفو وليس لنا رب سواك يتوب علينا فيا رب اغفر وارحم واعف عما تعلم واخدنا وتكرم أنت سبحانك العز الأكرم، اللهم آتنا باللذ كرحمة، وهي لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا، وقنا عذاب النار.